نبدأ في الأصول الفارقة بين أهل السنة والأشاعرة وما زلنا في الكلام على الإيمان وفي في مسائل الكثيرة مسائل الخمسة ما أدري هل, هل الإخوة تستطيع تتحمل هذه المسائل أم لا لكن نبدأ بالمسألة الأولى في الأصول الفارقة في الإيمان التلازم بين الظاهر والباطن مسألة التلازم بين الظاهر والباطن أهل السنة والجماعة تقدون التلازم بين الظاهر والباطن كما سنبين والما تريدية لا يرون تلازما بين الظهر والباطن وهذا تأثير عندهم في اعتقادهم بأن الإيمان إيش محل الإيمان مقر الإيمان القلب فيكون المؤمن مؤمنا كاملا إذا صدق بقلبه انتهى الأمر طبعا هذا الجأهم إلى لوازم أعظم أعظم ما تكون في البطان والفساد لذلك لو أتى المرء بكل كفر ظهرا بالكفرات العمليه لا يكون كافرا ان كان قلبه مطمئن مطمئنا بالايمان ان كان مصدقا بقلبه فلا يكفر فمن سرد لسانه فمن سب الله فمن سب الدين فمن سب الرسول فان كان قلبه يطمئن بالايمان مصدق ما زال مصدقا هو مؤمن ليس بكافر بل مؤمن كامل ايمان عنده شوف هذه عقيده الترجمه هي عقيده خريبه يبقى لا تتعجب من فتوى تاتيك بقى الان لو حتى باستباحه الـ الـ المحارب لانه يعتقد بان الايمان لا يضر معه ذنب كان يعتقد انه لا يضر مع الإيمان ذنب ايش تاخذ منه بعد ذلك لو افتى باي فتوى رجل يعتقد بان كل ذنب لا يؤثر سلبا في الايمان ما دام القلب مصدقا فلا شيء فمن اللوازم عندهم من سب الله لا يكفر لا كفر عملي لا يكفر ما دام مصدقا بوجود الله مصدقا بالله جل في علاه بالامان يبقى اذا بهم كامل الايمان وهذا شرط طبعا يعني هذه مصيبه كبرى والله من اتى باي كفر عملي لا يكفر بذلك يعني هم ينفون شيء اسمه كفر عملي الظاهر لا يتحكم في الب... لا لا لا بين البطن والظاهر ولذلك جراهم ان يقولوا اذا وجدنا الشرع قد قطع لان ممكن ن... يرد عليهم ايرادات نقول لهم طيب, طيب, طيب انتهى الموضوع ابو جهل كان مصدقا في النبي صلى الله عليه وسلم والحديث الضعيف الذي نستأنس به الان بان المغيره قال المغيره اتعلم في غزوه بدر اتعلم نحن نعلم انه على الحق لكن كنا وبني هاشم نحن وبني مع بني هاشم كفرسي رهان فقالوا منا نبي ان لنا كلنا نبي لا والله عداواته لا الدين كما فعلك عبد الناشر يبقى مصدق ولا غير مصدق وكفره الله ابو لهب يصدق بانه نبي رسول ولا لا يصاد وكفره الله ماذا تقولون في هذا فقالوا نحن نقول إذا جاء الشرع بتكفير شخص ما فهذا الكفر يدل على الكفر الباطني لازم هذا أنهم لا يرون عملا ظاهرا كفرا بذاته لا يرون أي عمل أي كان أنه كفر بذاته من أعمال الكفرية الظاهرة يعني سب الرسول بذاته ليس كفرا لابد يكون معه إيش جحود قلب أو تكذيب لذلك أنت ترى بعض النبلاء الفضلاء من أهل السنة الجماعة أخطأ خطأ في حشل عندما قال سب النبي سوء أدب خطأ هذا خطأ هذا أيضا كقول المرجئه لكن هو من فحل من فحول أهل السنة الجماعة وإن أخطأ رددنا الخطأ وله التبجيل والتكريم فوق رؤوسين لا يرون من الأعمال الظاهرة كفرا, كفراً بذاته لكن هو يقولون هو دال على الكفر في القلب يعني لو قلت سب الرسول بالإجماع كفر يقولون ليس كفرا بذاته كانهم يقولون نحن نقول بالإجماع لكنهم يفهمون هذا بأن هذا السب يدل على كفر القلب عدم التصديق يعني اذا لن تجد كفراً بحال من الأحوال إلا أن يتأكدوا بأنه كفر إيه قلب من حقك بقى لأن تسمع الفتاوى التي تأتي منه ويسار إن كانت هذه عقيدة الناس بهذه الطريقة حق لك أن تسمع مثل هذه الفتاوى لأن هذه عقيدة يعتقد بأنه أي عمل لا يكفر به المر من أعمال الظاهرة مصيبة كبر وطبعا هذا خلاف الأهل السنة والجماعة يبقى إذن هم يرون ذلك بأن المعاني ظاهرا الساب ظاهرا التي أتي بكفريات ظاهرة لا يكفر إلا بكفر القلب إلا بكفر القلب ونعم انهم حصروا الإيمان في القلب فقط بل في التصديق فقط وأما اهل السنة والجماعه فلا أهل السنة والجماعة لا ثم ألف لا يرون تلازم الظاهر بالباطل وهذا يجرنا إلى أن نشير إشارة أدبا إلى أن من قال بأن, الب... بأن الظاهر لا شيء فيه من العمل يكون مؤمنا هذا قول المرجئ ومن قال ان هذا من قول أهل السنة الجماعة هو لا يعرف معنى قول أهل السنة الجماعة من قال بذلك فلا بد أن يراجع ويتعلم ويدخن أن هذا ليس من قول أهل السنة الجماعة الذي يقول بأن كل عمل الظاهر لو لو انتفت يكون مؤمناً, يكون مؤمنا هذا من قول المرجع هذا تخريج على قول المرجع لان في حقيقه الامر انه لو قال ذلك تناقض لانك لو سالته ايه تلازم الظهر مع الباطن يقول لك نعم عقيده اهل السنه جماعة تلازم الظهر والباطن فقال اولا باقرار اهل السنه جماعة بتلازم الباطن بالظاهر واخرا قال بالتناقض وقال لا تلازم لو قال اولا هناك تلازم بين الظاهر والباطن يبقى لا يمكن ان يستقر في, في في القلب ايمان الا ولا بد ان ينضح على الظاهر كما سنبين بالادله الدامغه ده اجماع من الصحابه إجماع إجماع من قال بغير ذلك خالف الاجماع فمن قال بالتلازم يبقى اذا لو جاء مؤخرا وقال فاذا انتفى عمل الظاهر كليا فعند القلب فيه بعض الايمان قد تناقض لانه لو كان هناك حراك لابد ان يظهر الحراك إيش؟ على الظاهر لابد حتما فلذلك اعتقاد اهل السنه يا جماعه بالاجماع تلازم, تلازم الظاهر مع الباطن باجماع تلازم الظاهر مع الباطن واخي الكريم حتى لو سمعت غير هذا الكلام أو اعتقدت غير هذا الكلام ضرم مع الدليل حيث دار لانك عند الله تجتمع الخصوم ان ظهرت لك الادله فلم تعتنق الحق فأنت مدلس وتدليسك على الله لا يروج العملة الزعيفة لا تروج على الله أما من اجتهد فأخطأ فلا هو أجه, أجه ومن أصب فلا هو إيش أجه لكننا دائما نرد الخطأ ونقول شيخ رسول الله حبيب والحق أحب إلينا منه أما تلازم الظاهر والباطن الأدلة غافرة متوافقة متضافرة في الكتاب والسنة في الكتاب والسنة يدل دلالة واضحة جدا على أن الظاهر يرتبط بالباطن الأدلة كثيرة من هذه الأدلة ينكر على اليهود بأنهم زعموا الإيمان في القلب وخالفوا خالف فعلهم ما كان لابد أن يكون من الإيمان الذي في القلب إن كان الإيمان في القلب فقال له الإيمان إذا كان في القلب فسأقول له لابد أن تتمر بأمر الله وتنتهي عن نهي وقد نهاك الله عن تزوج أمه، أمك فيقول أنا مؤمن كامل الايمان وفي الليل دعانا على عرس أمه إيش هو يتزوج أمه زواجه لام يدل عليه انتفاء هذه العقيدة في القلب مفهوم قد يقول قال لا هو يقرب الحرمة لكنه اشتهى نقول يقرب ذلك بلسانه لكن إن فعل هذا وأصر عليه يبقى لا نفي الإيمان في القلب والدلاله مش من عنديات نفسي خذوا صريح قول الله يلا في علامة اليهود زعموا الإيمان في القلب لما زعموا الإيمان في القلب أمروا فلما أمروا عصوا كما قال الله يلا في علامة واذا اخذنا ميثاقهم رفعنا فوقهم الطور خذوا ما اتيناكم بقوه واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا و... وإذا خذنا خذوا ما بقوة واسمعوا. الايمان الذي في القلب لا بد ان يكون ايش سمعنا واطعنا ماذا قالوا سمعنا وعصينا واشربوا في قلوبهم العجر بكفرهم قل قل به إيمانكم إن كنتم مؤمنين ما في الإيمان والآن. لو كنتم مؤمنين لأمركم الإيمان بقولكم سمعنا واطعنا فلما قلتم سمعنا وعصينا من الظاهر دل ذلك بارتباطه للباطن انه لا إيمان في قلوبكم بل أشربوا في قلوبهم إيش؟ العجل قال الله تعالى وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفروا بها ويستهزأوا بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره طب لو جالسوا الإيمان عشان كده نفسنا نقال في الحديث إيه؟ لكن من راضيه وتابع راضيه وتابع،, راضي وتابع خشيت على نفسك خشيت على الكرسي خشيت على الكتاب خشيت على ما خشيت عليه نحي نفسك بعيدا وكن في الكهف وقل أسلمت نفسي لربي ولا ليه في اليمين ولا في الشمال ولا في المشرق ولا في المغرب أأتي بشاة حلبها واشرب اللبن وأسكت ليس لي في العيل ولا في النفير ولكن من راضي وتابع ولكن من راضي وتابع ولكن من وتابع وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات لا يكفروا بها ويستهزوا بها فلا تقودوا معهم حتى يأخذوا في حديث غيره طب لو جلسوا ماذا قال الله جل وعلا انكم إنكم إذن يبقى استدلال المثلية هنا إيش ظاهر طبطة بالباطن لو الباطن فيه إنكار لكان ها الفرار لكان الفرار الكراهية تدل على الفراق الكراهية لابد عمل قلبي يظهر في الخارج لو كاره الرجل الغيبة وجلس في مجلس غيبة نقول له أنت لست مغتابا لأنك تكره لكن دلالة كراهة القلب كيف اعرفها بأنه جالس عمال هذه غيبة الغيبة تسقط العدالة وجلس ثلاثة أيام يأكلون لحم الناس ويقول هذه غيبة ده إيش ده أشد الناس غيبة لا لو كان يعلم ان هذه الغيبه فيها ما فيها من من الكبائر ماذا يفعل لانه لو قال غيبه لا لا ان يصلي عليه الناس لا دفنوه حية مثلا يبقى ماذا يفعل يقول لا لا اتكلم انا امرت ان احافظ على نفسي وعلى بدني وعلى ديني وعلى روحي الموحد يحافظ على نفسه لكن ماذا يفعل الموحد السلام عليكم سلاما ويمشي وقد نزل عليهم كتابا اذا سمعتم ات لا يكفر بها فلا تخاذوا معهم حتى يخوضوا في حديث غير وايضا الدلال على ان الظاهر يرتبط بالباطن ارتباطا وثيقا وقد تستدل به قال الله دلاله في علاه ولو نشاء لاريناكهم فلعرفتهم بسمائهم ولا تعرفنهم في لحن القول ولو نشاء لاريناكهم من المن المنافقين النفاق في القلب ولا, ولا النفاق في العين النفاق في القلب ماذا قال ولو نشاء لرأيناهم فلعرفتهم بصيمائهم بالضحك الصفرة شو ما يقولون ذلك يضحك الصفرة طيب بسيماهم ولا تعرفنهم في لحن القلب يستهزئ كلامك الآية ويتكلم بها يستهزئ أو تكلم بحديثه ويستهزئ به يستهزئ به نعوذ بالله فهذه دلال على النفاق فاستدل بالبا... بالظاهر على وجود الباطن للتلازوم لكن هناك شعر لابد أن أنا أفهم من الناس فيها لأنه ممكن يقول لي طب ما أنا إذا في الظاهر الباطن الباطنة والآن أقول, أقول له لا اجعل الحكم عاما لا خاصة لا تسقط على العين لأن النبي لم يرتضي بسقاط العين كما سنبين قد يكون الحكم العام نفق العمل كفر العمل لكن القائل والفاعل ليس لك الجرأة على أن تكفرها أو تنفقها هذه من الوزنة لا لابد من دليل أوضح من شمس النهار كما سنبين قال النبي صلى الله عليه قال النبي صلى الله عليه وسلم استو في ايش في الظهر ولا في الباطن استو في الظهر يا حبيبي استو في استو في الباطن البطون تبقى استو في, الصلاة. في البطن كيف في, في, الظهر. في, في البطن. ولا تختلف طب في الظاهر الاختلاف ولا تختلف اختلفتم في الظاهر لم تترسك من ترس الملائكه اختلفت يبقى هذا تأثير ظاهر على, إيه؟ على باطن تأثير ظاهر, تأثير ظاهر على باطن تلازم, تلازم وثيق لذلك ابن سمع كما سنبين قال الإيمان قول وعمل فقوله القلب التصديق والعمل يصدق القول اللي هو ليه التصديق فإن انتفى العمل انتفى التصديق دل على انتفاء التصديق يقول التصديق وقول القلب والعمل تصديق القول تصديق قول القلب فاذا انتفى العمل كليتا هذا في الفتاة تصريحا فإذا انتفى العمل كليتا دل على انتفاء تصديق القلب ارتباط الاطباء لو انت طبيب افهم هذا عندما يقول مات موتا انك... كلينيكيا ده ولا ما اسمه هذا طبيا هذا ايش فيه تشخيص يكون إيش ايش قالوا مات موتا اكليكي ايش ايش اسمه اكليكي صح كده طيب مت هذا الموت ما معنى ما معناه طبيا يعني هم يقولوا موت الدماغ طب ليه ما لم يدفن اذا اذا كان القلب يدق كما قالوا يبقى لابد ان تجد لابد ان تجد حركه فين في الظهر لابد لابد ما دام القلب يدق اذا رجل حي وقف القلب يبقى نقول ايش الراجل مات شوفوا الاطباء قالوا الموت يعرف بموت إيش القلب ما دام القلب يضيق لا هم سمينه بقى الإكلينيكي ولا ال يسمونه لكن هو الموت حقيقة لا يكون ولا بموت الإيش القلب وهذا جاء صريحا ليس من أدائي نفسي ولا من الذكاء ولا من قد قالوا سلم في صاحي حيني ألا وإن في الجسد مضغ إذا صارحت صارح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله هذا التصريح ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وأدار الأمر على ما في القلب فهذا التباط وثيق تلازم وثيق بين القلب وبين الظاهر وبين الباطن بين الظاهر وبين الباطن ولذلك يعني قال بعض العلماء في حديث إذا رأيتم رجلا يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان يعتاد المساجد هذا ظاهر اشهدوا له بالإيمان باطن في القلب هذا حديث ضعيف لم يصح والاله لا, تص... لا تقوي الحديث تقول الحديث هذا الراجح الصحيح في قول لا دافع لنا ما يعمل سجل من عيش من امن بالله فدلل فعل الظاهر على وجود الإيمان في الباطن يبقى اهل السنه يا جماعه اجمعوا على تلازم الظاهر بايش بالباطن يبقى لو اتى بكفر في الظاهر قلنا كفر وهذا الكفر يؤكد لنا ولو زعم وجود الإيمان في الباطن انه ولنا ايمان في الباطن خلاف لمين للاشاعره المرجئه انهم يقولون لا وجود لمن في الباطن في الباطن حتى لو كفر ظاهرا طالما هو مصدق فإننا نقول لا نحن نقول اذا اتى بالكفر الظاهر فهو كافر ظاهرا وباطنا اذا سب الرسول فقد كفر فالسب كفر بذاته وهذا الكفر كفر يكون كفرا ظاهرا وايش وباطن الا في حاله واحده ما هي له حال واحده عمار فنعاد فعد الا كراه الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان اذا أهل السنة جماعة يرون تلازم الظاهر والباطن وهل البدع من الاشاعره يرون عدم تلازم الظاهر بالباطن وايضا قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ورد في الآيات أن الله جاء قال قال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا ذكر الله ظاهراً لبطيراً ظاهرا انظر للتأثر اذا ذكر الله واجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته ايش زادتهم ايمان وعلى ربهم يتوكلوا فارتباط الظاهر بالباطن ارتباط وثيق ردا على هؤلاء هم من اللوازم الباطلة انهم قالوا بانه لو كفر ظاهرا لا يحكمون بكفره باطنا بل ان كان مصدقا فهو مؤمن كامل الايمان كامل الايمان وهذه بدعة ضلالة شنيعة تثبت البوني شاسع والفرق الواسع بين اهل السنة وبين الأشاعرة كيف كيف تلحقون الاشعارة دعوتهم متكلمين اهل السنة والجماعة هذا ضلال مبين هم من الفرق من 73 فرق الأشاعرة ليسوا من اهل السنة بحال من الاحوال هذا المسألة الاولية مسألة التلازم بالظاهر والباط المسألة الثانية مسألة علاقة الايمان بالاسلام علاقة الايمان بالاسلام الأشاعرة يرون التفريق والمات ترودية لا يرون التفريق من الذي يرى التفريق من الذي لا يرى التفريق يا سبري يا حبيبي بتردد كلامي ممتاز. ممتاز شارع خوفه مؤثر عليك من الذي لا يرى بأن الإيمان والإسلام لا يفترقان خوارد ممتاز الخوارد لا يرون تفريقا يقول الإسلام هو الإيمان. من بقى من أهل السنة جماعة يقول بهذا القول البخاري البخاري يقول بأن الإسلام يسموه لمن واحد طب هو البخاري قد وافق الخوارج في قوله ما هو من الخوارج قطع الله لسان من يتجرع على مثل البخاري لكن نحن نقول اجتهد في فأخطأ فاخطا فان اجتهد فاخطا وهو عالم من علماء اهل السنه والجماعه ان اجتهد فاخطا فهو فوق رؤوسنا شيخ زياد حبيب العين والحق حب له منه فنقول نرد الخطا عليه ونقول هو من أهل من علماء اهل السنه والجماعه فالذين يرون التفريق اهل السنه والجماعه والاشاعره دينهم التفريق الماتريديه لا يرون التفريق يرون الاسلام والايمان شيئا يرون الاسلام والايمان شيئا واحدا اما الاشاعره يرون التفريق ويقولون هناك فرق بين الاسلام والايمان والحق ان الشرع جاء بالتفريق واهل السنه يقولون بذلك لكن اختلفوا في الوجه ناتي بالادله اولا على التفريق قال الله تعالى قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمن ولكن قولوا يبقى إذن فرق فرق الله بينه لما فرق قبل منهم ان يقولوا اسلمنا ولم يقبل منهم ان يقولوا ايش اما دلاله على التفريق قالت العرب اما ان قدمتم ولكن يقولوا اسلمنا قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث جبريل الواضح الجلي في التفريق اخبرني عن الاسلام قال ان تشاء الله الا الله وان محمد رسول الله وتقيم الصلاه وتحج البيت فاتى بالاعمال الظاهره قال اخبرني عن الايمان يبقى السائل يفرق ولا ما يفرق من السائل جبريل يفرق والمجيب يفرق ولا ما يفرق فين وين الدلاله على ان جبريل يفرق يا اذكيه فين وين الدلاله على ان جبريل يفرق السؤال سال عن الاسلام وسال انما لو كان الاسلام لمن لو كان الاسلام لمن شيئا واحدا لما كرر السؤال يبقى السؤال دلاله على التفريق والاجابه ايضا دلاله على التفريق فقال وايمان انتم بالله وملائكه تكتب الى اخر الحديث وهناك في المسند حديث صريح قال النبي صلى الله عليه وسلم الاسلام على والإيمان في القلب هذا حديث ضعيف سند ضعيف لكن المعنى صحيح الإسلام علانية والإيمان في القلب إذا التفريق هنا أصل فى السؤالين الجماعة والأشعراء قالوا بالتفريق لكن عكسوا الاشاعره يقولون الإيمان خصل من خصال الإسلام فجعلوا الإسلام أعم من الإيمان أشعراء يجعلون الإسلام أعم من الإيمان قالوا الإسلام عموم والإيمان خصوص، فيبقى الأرفع والإسلام الإيمان، الأرفع الإسلام عندهم. رأيت سبحان ربي العظيم، فقالوا الإيمان خاصلا من خصال الإسلام، فكل مسلم عندهم مؤمن ولا عكس، كل مسلم مؤمن ولا عكس، لغرض ولا عجب، يلا يا رونا مع الطاعة ايش زيادة إيمان، فلا غر ولا عجب. يرون كل مسلم مؤمن ولا عكس أما أهل السنة والجماعة يعكسون يقولون الإيمان أعم يعني في ذاته والإسلام أخص فالإسلام خاص من خصال الإيمان فكل مؤمن مسلم ولا عكس لذلك قال علماؤنا الإيمان أعم من جهة ذاته وهو أخص من جهة إيش أهله وأفراده والاسلام اعم من جهه اهلي وافضاء المسلمون كثر والمؤمنون قل والمحسنون اقل صحيح ولا لا وهو اخص من جهه ذاته لذلك قال علماءنا كل مؤمن مسلم ولا عكس ولا بد ان تعلم امرا مهما جدا جللا لا اسلام قط الا مع اصل الايمان ولا يمكن الايمان الا لا إيمان الا إلا بالإسلام مش بأصل الإسلام إلا بالإسلام ما أنت عندك المرتبة الثانية مرتبة إيش والمرتبة الأولى مرتبة رأيت رجلا ارتقى الثانية قبل أن يذهب إلى الأولى يبقى لا يمكن إيمان إلا بإيه؟ بإسلام وهذا يجرّك الى أنك لابد أن تقول عمل الظاهر واجب واجب الإيمان وإذا سن رباين إن شاء الله يدل الوفيره الوفيرة على ذلك لا يمكن إيمان إلا بإسلام مفهوم؟ وطبعاً حيؤول من قال بعدم العمل يقول عندي عمل واحد فقط هو بصورة بصورة الشهادة أن يقول له إلي الله هو ده العمل عندنا اللي هو أحمل لساني خطبهم بيين كما بين الغرض المقصود بأنه لا إيمان إلا بإسلام ولذلك علماؤنا قالوا الإسلام والإيمان يفترقان إذا اجتمع افترقات وإذا افترق اجتمع إذا اجتمع هذا قول الشيخ السلام التالي قول السلف في هذا الباب بهذه القاعدة العظيمة جداً الإيمان والإسلام العلاقة بينهما إذا جتمع فترقة إذا اجتمع في الذكر إيمان وإسلام يفترقة في المعنى يفترقان في المعنى وإذا افترق في الذكر ذكر هذا منفردا وهذا منفردا اجتمع في المعنى مفهوم أصل التفريق أتينا بالأدلة طب هذه الأدلة على هذه القاعده إذا فترقة اجتمع وإذا اجتمع فترقة نقول نعم إذا افترق في الذكر اجتمع في المعنى وإذا اجتمع في الذكر افترق في المعنى إذا اجتمع في الذكر كان الإسلام للظاهر وكان الإيمان للباطن حديث جبريل أظهر شيء دلالة عندكم في جبريل قال ما الإسلام فذكر الظاهر قامت صلاة زكاة قول اللسان لا اله الا الله وصوم رمضان حج البيت استطاع عليه سبيلا كل ذلك ظاهر ام باطن أجيبه طيب لما سأل عن الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير أشاره هذا باطن ولا ظاهر يبقى لما اجتمع في الذكر افترق في ايه والافتراق كان الإسلام علانية وكان الإيمان قول فقولوا فا... لي فهمتم فهمتم الحمد لله يبقى إذا افترق اجتمع، أيضا الدلالة على ذلك على التفريق لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أعطى رجلا فقال له سعد بن أبو يقاس لما تركت فلانا وترك رجلا آخر لما تركت فلانا والله ما راه إلا مؤمنة قال أو قل مسلما يفرقه النبي صلى الله عليه وسلم وفي الحديث الصحيح كما كنا قال لهم السلام الإسلام علانية والإيمان في القلب يبقى اذا اجتمع افترق واذا افترق تعال بقى نرى اذا افترق لما ذكر الله الإيمان فقط ادخل تحته الاسلام لكن ما الاسلام شطار ما الاسلام حبايبي يعني ايه بسرعه يعني الاعمال الظاهر تعالى انما المؤمنون ذكر ايه ذكر ايه حبايبي الايمان لم يذكر الاسلام تعال نرى بقى اذا ذكر الإيمان منفردا لابد ان ها يندرج تحته؟ يعني ياتيني بالاعمال الباطنه والاعمال تعال انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله ذكر الله ظاهرا الذين انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم باطن ولا ظاهر باطن وجلت قلوبهم واذا طلعت عليهم اياته زادتهم ها بطن ولا ظاهر باطن زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون باطن ولا ظاهر باطن الذين يقيمون الصلاه اشهد ظهر. الذين, يقومون الصلاة و... الذين يقومون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا المؤمنون حقا لأنهم جمعوا بين وجل القلب والتوكل والعمل الباطن والعمل الظاهر يبقى هذا وهذا يدلك أيضا على الترابط الوثيق لأنه ما سماه مؤمنا حقا إلا بإيه بالظاهر والباطن ويقومون الصلاة ومما رزقناهم إيه ينفقون مفهوم أيضا إذا افترق اجتمع أيضا قول النبي لما سألما لما لما قال أتعلمون ما إيمان أمركم بالإيمان بالله وحده أتدرون ما إيمان بالله وحده ذكر إيمان والاستم إيمان أتدرون ما إيمان بالله وحده قال شهدت الليل لله وهذا شهد الله الليل الله أنت تقيم الصلاة وأنت وتأتي الزكاة وصوم رمضان وأن تعط أو قال تقيم الصلاة وتعطي الخمس من المغرب ذكر كل الأعمال الصالحة صحيح وذكر اول الايمان اللي ما فيه التصديق اولا انت تؤمن بالله تصديقا ثم ذكر كل الاعمال الظاهره يبقى اذا افترق اجتمع واذا اجتمع ايش افترق هذا اصل من اصول اهل السنه والجماعه المساله الثالثه التي فيها الفرق بين اصول اهل السنه والجماعه وبين الاشاعره فاعل الكبيره ناقف عند هذه المساله فاعل الكبيره عند الاشاعره فاعل الكبيره عند اهل السنه والجماعه الاشاعره لا اشكال عندهم إذا خرج من الخماره فهو في الجنان مع الحور العين وفي جوار الرحمن لأنهم عندهم الأصل الاصيل لا يدر مع الإيمان إيش يبقى لما تتعجبون والله ما حد فهم حال لما تتعجبون لا عجب فهمتم ليش لا عجب لأن العقيدة هكذا إذا كانت العقيدة هكذا فالمسألة منتهية طيب قولوا قولوا يا الله وبركاته.